أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وسقر الشمس ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقدون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها, هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وَقَدْ قَالَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِن رَّبِّه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 سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ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 وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الحق وَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بشيء إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْنِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ سَاهِ يَبْلُغَ سَاهِ هُوَ مَا هُوَ وَمَا دُعَاءُ كَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال